يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا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 قال آياتك ألا تكلمنا سثلاث ليال سوية فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرته وعشية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 فَقُولِي وَاشْرَبِي وَقَدِّي عَيْنًا فَإِنَّ مَا مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أبتهارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا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 تلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصد يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 إذ قال لأبيه يا أبت إنما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فاتبعني أهديك صراطا سويا يا أَبَتِ لا تعبدي الشيطان ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أَبَتِ اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن فتكوني للشيطان وليا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 وَهَبْنَا لَهُ إسحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلٌّ جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُم مِن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُم وَجَعَلْنَا لَهُم لِسَانَ صِدْقٍ عليا واذكر فِي الْكِتَابِ مُوسَى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أقاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أو لا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئاً، فو ربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم ثمَّ لَنَزِعَ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّةً ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوَلَّ بِهَا صِلِيَّةً وَإِنْ مِنْكُمْ إلَّا وَارِدُهَا كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرنهم أحسن أذان ورئيا قل كَانَ كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر ما كان اضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير مردا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 فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا يوما نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم مودا ونسوق المجرمين الى جهنم مودا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 لقد احصاهم وعدهم عددا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مده اِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَوْمٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ